يطلع علينا من آيات الله الغينات المطرع الشهير بالإزاع وتلفزيون العربي هو عديدة الأستاذ الشيخ شحاب محمد أمور <تصفيق> اللهم من الشيطان الرجيم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 لا نكون لمن شأننا ان وَلَمْ قَنْتَ إِلَّا قائم قائم اننا نذكرك قال ديس في كل عين انت ما يمكن لك صدق يا سلام امم إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كبيرة ولا نلقى ان سننا من جدك hmm <coughs> <coughs> Oh, <laughs> my ولقد أهلكنا أشياكم فهل من قالوا شين يا ترى لو تزوروا الكون لو قادرين inna al-mawt laqina Yeah